لو انا اديتك 1000 جنيه وقلت لك قدامك فرصه محدوده سنوات قليله معدوده لازم تشتغل بال1000 جنيه دي وتجيب ثمن قصر على النيل يبقى انت ما عندكش وقت تاكل ما عندكش وقت تنام يا دوبك محتاج شغل قد ايه وجهد قد ايه ووصل للليل بالنهار قد ايه عشان تجيب الثمن المطلوب في السنوات القليله ويا رب تلحق هو ده حلنا بالضبط يا جماعة احنا ربنا ادانا عمر عمرنا بسيط جدا سنوات قليله جدا ومطلوب مننا ان اللي احنا مش نحصل فيها 8 قصر على النيل ده 8 قصور على انهار الجنة مطلوب فيها نحصل 8 الجنة يبقى عايزين جهد قد ايه وشغل قد ايه ووصل الليل بالنهار قد ايه ويا رب نلحق يا رب نلحق يا جماعة انا عايز اقول لكم احنا محتاجين نشتغل قد ايه عشان نلحق نوصل لربنا سبحانه وتعالى الاحساس ده احساس ان فيش وقت احساس ان فيش عمر لما جيت في قلب الصحابي ربنا قال عليه واما من جاءك يسع جيجر حاسس ان مفيش وقت الاحساس ده لما جيت قلب الانبياء ربنا قال عليهم ان اخلصناهم يعني ايه بقوا خالصين للعمل للاخره فما بيفكروش في حاجه غيرها ما بيكتادوش لحاجه غيرها ما بيشتغلوش لحاجه غيرها درس النهارده يا جماعه درس الليله عايزين نعرف مين ربنا مين ربنا اللي احنا بنعبده عايزين نعرفه عشان نشتاق ان احنا نوصل له عشان نشتاق ان احنا نشتغل عشان نشتاق ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى يا جماعه احنا قدرنا العربيات والموبايلات والعمارات قدرنا ربنا يحقق قدره بس ما قدرناش ربنا حق قدره ما قدرنا الله حق قدره لما حصل لنا ابتلاء على كل سبب وكل مخلوق ونسينا ربنا واقفش على بابه ما قدرنا الله حق قدره في كل لحظة عطينا فيها ربنا ما قدرنا الله حق قدره يا اخواننا اللي ال اللي كان اللي نظر حرام اللي تنا حرام ما قدرش ربنا حق قدره ما قدرنا الله سبحانه وتعالى الملك الجليل حق قدره لما روحنا له لما كنا محتاجين وأول ما فرق كاربنت ما قدرنا الله حق قدره لما استحضرنا فعلاقتنا بالملك الجليل خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم إحنا لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العربيات مش مشكلة لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العمارات مش خسارة ولكن لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر الله هتبقى خساره لا تعوض ابدا في حياتنا كلها عايزين نعرف مين ربنا اللي بيكبر في الصلاه بيقول الله اكبر وهو قلبه لسه في السوق اللي بتكبر في الصلاه وقلبها لسه مع مذكره الدروس اللي على المكتب بتاعها اللي بيكبر في الصلاه ولسه قلبه مع اللي شاف هو داخل من باب الجامع اللي بيكبر في الصلاه وربنا مش اكبر شيء في قلبه لازم لازم نوصل لدرجه من معرفه ربنا ان احنا نسمع بقلوبنا اصيص السماوات وهي الطقس من كثر عبادة الملك فوقها لازم نوصل بقلوبنا من احساس طب الملك ان احنا نسمع بوداننا كل شيء حوالينا بيسبح الملك الجليل لازم نوصل من بعرفتنا لله واحساسنا بعظمة ربنا ان احنا سماعين حملة العرش والملأ الاعلى بيطوفوا حوالينا العرش وبيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى لازم يا جماعة لما الاحساس بعظمة ربنا اخطر احساس في الدنيا اخطر شيء في الوجود الاحساس بعظمة ربنا ده اخطر مشاعر هتعيشها في حياتك وانت بتسمع عن ربنا اعظم مشاعر في الوجود وانت بتتدبر في مخلوقات ربنا لما الاحساس مع عظمه ربنا جت في قلب جبريل جبريل اللي في يوم من الايام شل بجناح من جناحته قرى سبع قرى ورفعهم للسماء وحبابهم لما الاحساس ده جت قلبه بقى زي الحلف البالي يعني حته قماشه متقطعه ومرميها الارض لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب الحجر والصخر جبل الطور الجبل الاصم الجلاميد بتاعه الجبل بقى تراب اتنفث في الجبل اتهدم الجبل بقى ضربت في الرحمات لما جه في قلبه الاحساس بعظمه ربنا الجبل اللي مثبت الارض من ثقله وثباته لما انت يجي في قلبك الاحساس بعظمه ربنا تعمل ايه تعمل تحس بعظمه الملك الجليل من هو الله مين هو ربنا؟ مين هو اللي انت بتسجدينه؟ مين هو اللي انت ساعة ولا ساعتين وصف من في الثلث الاخير تناجيه؟ مين هو اللي ساعه الفجر تظبط المنبه وتصحى وتسيب الدنيا كلها وتنزل تصول له في الجامع؟ مين اللي بتصوم له؟ مين يا جماعة؟ مين مولانا الجليل؟ عايزين نعرف عظمه ربنا سبحانه وتعالى هم قعدوا يسمعون عن الممثلين والممثلات لغاية حبناهم وكلمونا عن الدنيا من وإحنا عندنا ثلاث سنين في المدرسة وفي التلفزيون وفي البيت لحد ما الدنيا بقى تعرجة عرش قلوبنا وحبناها إحنا عايزين نسمع عن ربنا عشان نحب ربنا عشان نحب مولانا الجليل سبحانه وتعالى بس اخدوا بالكم إحنا ممكن نسمع عن ربنا الوقت ساعة إنما الصحابة تغيالت حياتهم لأن النبي فضل يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة وعشرين سنة على قد ما هنسمع عن ربنا على قد ما هنعرف هو مين وعلى قد ما هنقبل إليه وعلى قد ما هنشتاء إن احنا نوصله وعلى قد ما هيبقى أغلى حاجة في حياتنا إن احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى لهونا, لهونا لهونا لعمر الله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب يا رب اعفو عنا يا رب ارضى عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا يا جماعة رسول الله احنا ما اتكلمنا عن عظمة ربنا عمرنا ما هنعرف ربنا عظيم قد ايه ابدا والله العظيم انت في الدنيا بتحط ايدك ممكن مريض سرطان تحط ايدك تر ايه انت ما شفتش قدرة ربنا على شفاو ثانية هتشوف الاخرة هتشوف مذهلة قدرة ربنا في الاخرة وفي الدنيا موجودة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عطر آذان الكون كله بالثناء على الله إن ملك كل حتى في الارض بالثناء على الله رسول الله اللي كان يقف بالإذن ربنا يقول له اللهم ملك الحمد أنت نور السماوات والارض ومن فيهن أنت قيوم السماوات والارض ومن فيهن أنتملك السماوات والارض ومن فيهن رسول الله اللي اثنى على اللقص الحياة في الاخر قال له محذرش يا رب قال له خلاص يا رب انا جبت اخري ومعدش في كلام اكبر به عن عظمتك لا احصي ثناء عليه أثني عليه ولا ايه ولا ايه ولا ايه اقول ايه ولا ايه ولا ايه ما اقدرش يا رب خلاص انا عجزت ان انا اقول كلام يكافئ مقامك وجلالك وعظمتك يا رب لا احصي ثناء عليه خلاص يا رب انا جبت اخري ما معدش عندي حاجه اقولها ولكن انت اعظم من كل اللي اقوله يا رب يا ملك يا جليل يا جماعة يا جماعة احنا عايزين نعرف مين هو ربنا مين هو مولانا الجليل العظيم سبحانه وتعالى اللي حضره دهي كلها ولما انت في الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين يقول حميدني عبدي حمدتني امتي يعني واحد عنده عبد العبد قال له شكرا لما ادى للعبد اي حاجة فألمني قرايبه كلهم لهم ده بيقول لي شكرا ده عبد طب وانت محتفل بكلمه شكرا شوف بيحبك قد ايه شوف بيحبك قد ايه اعصاك تسترني انساك تذكرني فكيف انساك يا من لست تنساني احد الصالحين عبد ربنا 40 سنة وبعد كده انتكس وساب العباده 40 سنة وجه يرجع في اخر عمره فبيقول له اقل لي من يا رب سمع حاتف في تفديه عبدتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك قبلناك شايفين الملك الجليل عايزين نسمع عن عظمة ربنا لغاية الحياة تتغير لغاية قلوبنا ترتجف لغاية قلوبنا تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى يا جماعة انتم متخلين حنا بنسجد لربنا الوقت احنا مش شايفينه انتم متخيلين يوم ما هنشوفوا يوم, يوم الايامة المؤمنين وهم النار قدامهم والصراط على شفير جهنم منصوب والجنه بعد الصراط اول ما يشوفوا ربنا في الموقف ده بعد مرور حوالي وأربعين ألف سنة من أرض المحشر بعد مرور عشرات ألف سنين في أرض المحشر اول ما يشوفوا ربنا ينسوا كل ده ينسوا الجنه وينسوا النار وينسوا الصراط ويخروا ساجدين في أرض المحشر أول مرة هتسجد له وانت شايفه سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة هشوف ربنا بيقول فأسجده جمعة يسجد اسبوع كامل من أول مرة شوف مولاه سبحانه وتعالى أول مرة هتسجد له شايف عليه السلام والسلام عايزين يا اخواننا نعرف مين ربنا ايه عظمة ربنا نسبع عن ربنا لغاية حياتنا كلها تتغير لغاية عظمة عظمة كل حاجة في ربنا عظمة غناء كنت وقت مع واحد صاحبي فبيقولي الاشقة دي اللي في البرج ده بقى ثمانها ربع مليون جنيه قلت يا يا على غناءك يا رب ربع مليون جنيه امان ربنا ياملك ايه بقى اذا كان دي شقة في برج وده برج في ناصية ودي ناصة متفرعة من شارع فيه كام حارة وده شارع في مدينة ودي مدينة في دولة ودي دولة في قارة ودي قارة في الارض والارض ايه يا جماعة ربنا غني قد ايه لو خزائن ربنا تفتحت فينا هنشوف ايه ده انت لو استخدح لك خزين مثلا بالجنس في العالم وبطط العقارات اللي فيها والسندات الملكية اللي فيها والاموال اللي فيها والده بالبقى تذهل أمان الملك الجليل فها إيه هتشوفها هتشوفها كل اللي نفسك فيه كل اللي بتحلم به كل اللي بتتمناه أولوب كل اللي انت نفسك إنهم ما يحبوك هتشوف يا مذهلات لو نفتح لك خزائن الملك سبحانه وتعالى عظمة غنى الله عظمة قدرة الله ربنا بكلمة بكلمة بكلمة, بكلمة يا أخوان بكلمة الملك الجليل خلق ربعمائة مليار مجره وبكلمة هيهدهم يوم الضيامة بكلمة خلق اثنين مليون نوع من أنواع الكائنات الحية على الأرض وبكلمه يموتهم بكلمه خلق النار وخلاها تحرق وبكلمه خلاها برد وسلام بكلمه خلق السحاب وخلاه مطر ويروي وبكلمه خلاه نار على قوم عائد سبحان الملك العظيم بكلمه عظمه قدره الله عظمه ملك الله والله العظيم لو ربنا كشف سمعنا على اصوات الكل الوقت من حوالينا البشر كلهم هيخروا صائقه هتسمع ملايين الاصوات لملايين الكائنات بملايين اللغات بتقول له سبحانك بتسبح ربنا سبحانه وتعالى لو كشف ليك بس لو كشف ليك كل طير له لغة كل نوع نبات له لغة كل نوع سمك له لغة كل نوع كائن له لغة كل نوع حشر له لغة وكله في واحد بيقول سبحانك يا رب سبحانك كله هيخر صائقة من عظمة الله عظمة قهر الله قهر الله لما الواحد بيفكر في الشمس الشمس دي نخلق ما وش حاجة أصلا في ملكوت الله الشمس دي لا من اللي طالع منها نص مليون كيلومتر الشمس دي الرياح الحر الصهد بتاعتها بس تحرق الكواكب كلها اللي حواليها لولا الغلاف الجوي اللي حوالين الارض الشمس دي مخلوق رهيب يا اخوانا ده لو ربنا بس صلصها على عبد يعمل فيه ايه يقدر يقهر اي حد ينشاء ان شاء انه يقهر اي حد يقهر سبحانه وتعالى عظم عرش الله عظمت كل مخلوق من مخلوقات الملك الجليل سبحانه وتعالى عايزين نسمع عن عظمة ربنا لحد ما نسجد لحد ما نعرف مين هو الله مين هو ربنا لحد ما نعرف احنا محتاجين له قد ايه نقول له يا رب يا رب محتاج لك يا رب محتاج تبقى معايا يا رب ماقدرش اتنم عملك ماقدرش اخسرك يا رب بعد ما عرفت جلالك ماقدرش اروح لأي باب غير بابك يا رب انا مليش غيرك يا رب اول حاجة هنتكلم عنها الليلة بس خد بالك ممكن تكون الشمس منورة الدنيا برا برا الشقة اللي انت فيها بس انت ما في الشمس عندك ليه قافل الشبابيك افتح قلبك افتح قلبك الكلام عن ربنا افتح قلبك الكلام عن مولاكي اللي خلق ضر ضر ربيتي افتح قلوبكو يا جماعة معايا بإذن الله اول حاجة نتكلم عنها عظمة عطاء الله كلمة يا رب كلمة يا رب محتاج لك دي بتزل ايه الدعاء يا جماعة الدعاء دا اللحظة ان الانسان بيخلع بقى المكياج المزيف. اللي بيذرب عجزه وفقره جهله ويمد ايده بكل ذل ويرفعها بكل فقر ورجاء ويترسم على وشه اجمل ملمح بيحبه ربنا انتصار ويقول له يا رب يا رب من غير منطق يا رب انا بعترف لك اني انا عرفت قدري وعرفت قدرك اديني يا رب عرفت قدرك وعرفت قدرك خد وخد وخد قصر النبا لما بوها وكان ملك من ملوك المسلمين اراد ان هو يدفعها لزوجها في ثلاث بنالها في كل محطه تنتن فيها قصر ليه بيحبها بيحبها يريد ان هو يكرمها ويعززها انت لو ربنا حبك هيبني لك في كل خطوه بتخطاها في الدنيا قصر من السعاده والسداد والتوفيق ولو اراد انه يعزك ويكرمك يا جماعه كلمة يا رب دي نزل بها من خزائن الله أعظم من اللي نزل من خزائن كل ملوك الأرض من أول التاريخ كلمة يا رب دي أثرت في تاريخ البشرية أكتر ما أثرت حرب العالميه الأولى والثانيه وكل الحروب بالتاريخ وكل قرارات الملوك والسلاطين في التاريخ كلمة يا رب دي لو طلعت من قلبك يتفتح لها سبع أبواب للسبع سموات كلمة يا رب هو إيه اللي ضق أبواب السماء واستمد الألوف وضق قوائم العرش ونزل الوف الملائكه في بدر غير كلمه يا رب لما طلعت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ايه اللي شد شق الميه في البحر الاحمر ووقف الميه زي الجبال نصين وخلى موسى يعدي امن غير كلمه يا رب لما طلعت من قلب موسى عليه السلام هو ايه اللي اطفى حراره النار غير كلمه يا رب لما طلعت من ألف ابراهيم مين اللي نجا ساره من من ملك مصر مين اللي نجا ابراهيم من مين اللي نجا محمد عليه الصلاه والسلام من ابو جهل وابو لهب مين اللي نجا سيدنا هود من قوم عاد الظالمين مين اللي نجا موسى من فرعون غير كلمه يا رب يا رب عن اخطر في بين يا انتوا غير كلمه يا رب ما يعبق بكم ربي لولا دعائكم كلمة يا رب هي اللي بتخلي نكينا في الحياة يا ناس يا ناس ده في ناس بكلمة يا رب بكلمة يا رب يا رب اغثنا يا رب بكلمة يا رب استنزلت من خزين الله في لحظة اللي غيرها عاش عمره كله يجري وراه بجهده ومخدوس في لحظة بكلمة يا رب وقلوبهم مليانه صقر ورجاء وإجلال وتعظيم لله في لحظة خدت اللي غيرها فانا عمره كله وما خدوش والله العظيم عايدين ننتوش بقى ننتوش سيدنا يونس عليه السلام سيدنا اللي يتركي بالسفينة والسفينة فضلت تدخل جوه جوه جوه جوه خمقت جوه خالص وبعد كده يترمى يونس والسفينة تبعد ويونس لوحده فلوصه وحيد انت ترميت فلوصه وحيد ما انتش عارف حطه أصلا والسفينة تبعد ويجي الحوت الحوت والليل ويه البحر ضربوا كل اسباب النجاح في حياته يونس بتضربة ما عادش بيه سبب نجاة كل اسباب النجاة خدثوا بالضربة القضيئ يونس يروحي مين يونس يختخص بمين بلي البحر جندي من جنوده بلي الحوت جندي من جنوده بلي الليل والنهار في ايدي وخلكم كيف عاشها يونس قال يا رب يا جبها قال يا رب الفطل الحوت حصل ايه الحوت اتحول لغواطة بحرية وصلوا للشرط الحوت والليل الظلمات والأرض أمرت وأنبتت شجرة اليقطين ومئة ألف قلب جاحد كافر يلين ويدخلوا في الإسلام وإيه كل حاجة أخواننا تحولت كل حاجة والبحر تحول لنزهة خلوية كل حاجة الأعداء تحولت أصدقاء حياتك كلها بقت لمصرحتك كل الناس بقت مسكرة ليك بكلمة يا رب كلنا يونس عليه السلام كلنا بحر بحر يا اخواننا بحر بحر الشهوات اللي احنا اللي هيغرقنا ده بحر الشبهات اللي هيغرقنا له. ننجو بيه ازاي الظلام ظلام المستقبل يا ترى هيتجوز ولا لا هيلاقي شغل ولا لا المرض اللي عنده هيحصل فيه مضاعفات ولا لا المشاكل اللي خايف منها هتحصل ولا لا حوت النفس اللي عايز يبلعك بس حوت يونس كان بيضيع الدنيا حوت نفطه بيضيع الاخره كلنا يونس وكلنا محتاجين نقول يا رب يا رب احلى كلمه في الوجود كلمه يا رب ليه لان دي الكلمه اللي انت بتعلن لربنا بيها ان في المية من اوراق القضيه بايدك انت يا رب بايدك انت لوحدك فهي كلها سنه على الله سبحانه وتعالى لما ابنه بيهرب من البيت فبتروح تقول له يا ابني يا ابني فوق انت مالاشي غرافوك محدش هيديك حاجه غربوك يا حبيبي فلما يعاني تمسكه وتهزه وتقوله فوق فوق محدش هينفع غربوك انا عايز امسكك دلوقتي وهزك واقول لك فوق لو افتqrt محدش هيغنيك غيره فوق لو ضلمت محدش هينسى غيره لو مرضت محدش هيشفيك غيره فوق واصحى من الغيبوبه اللي انت فيها فوق يا كم مره سترك وكم مره حفظك وكم مره اطعمك وسقاك من يوم ما اتولدت وكم مره رفقت له ايده ونزللك بين لك اجابه الدعاء بتاعك فوق فوق يا حبيب قلبي مين اللي يقدر انه يديك اللي هو بيديه مين اللي يقدر انه يعمل لك اللي هو بيعمله لك مين اللي يقبل انه يغفر لك كل اللي انت عملته بعد اللي انت عملته في حقه غيره سبحانه وتعالى فوق مرة يوديك نعم وراء نعمه عشان يصحيك وانت نايم ومرة يموت واحد حبيبك عشان يصحيك ومرة يبتليك عشان يفواك ويصحيك بيقلك فوق سبحانه وتعالى فوق لو جيت له عمره ما هيخيبك عمره ما يقفل الباب في وشك عمره ما يخيب رجاءك فيه بس انت تعالى بس انت أقبل ولا تخف بس انت ولي مقبلا ولا تعقب بس انت أقبل على مولاك سبحانه وتعالى عايزين نهز نفسنا ونقول لنفسنا فوق فوق زي بالظبط كده لما واحد واحد عادي عادي خلاص مالوش حاجه ولا صلاحيات وواحد تاني اتعين ضابط فبقى منتسب للسلطة العليا فبقى له صلاحيات السلطة اللي هو منتسب ليها ممكن ينزل يقبض على واحد من اكبر البرد ليه؟ لانه منتسب للسلطة العليا حدش اتركلمه لو حد جي يعتاج عليه منكالمة صغيرة السلطة العليا تبعث له نجدة واغاثة عشان تنصره ليه منتسب للسلطة العليا لو حد جي يظلمه مكالمة غير كل حدا تخلص ليه منتسب لسلطة العليا انت لو انتخبت بقى للملك ايه اللي يبدينوا بين ربنا العبودية لو انت ب تخيل ربنا يعمل لك ايه شوف واحد لما انتسب للملك من نسب العبوديه ربنا عمل له ايه شوفي شوفي وشوف عشان نعرف يا جماعه ربنا بيقول كذبوا كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا كذبوا مين عبدنا عبد انا يكذب عبد الله يكذب وقالوا مجنون كمان كمان عبدي يتقال عليه مجنون وازدجر هددوا كمان لا شوف أنا بعمل ايه لعبدي ففتحنا ابواب السماء دماء منهمر مليارات الجنود من قطرات المطر المنهمرة نجلة وفجرنا الارض عيونة الارض كلها تخضرت عيون كأن الارض ما عادش فيها لعيون فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح وذتر ليه عبدي ما يكذبش عبد ما يؤذاش يبقى ننتسب للسلطة العليا يا جماعة عظمة عطاء الله ده اول نقطة تكلمنا فيها الليلة عظمة عطاءه عشان تقول يا رب محتاجك عشان نتعلم كلمة يا رب تخرج من قلوبنا النقطة التانية عظمة كرم الله ورحمة الله ولطف الله ونعمة الله سبحانه وتعال تخيل لو انت حاكم بتحكم بلد من البلاد البلد اللي انت بتحكمها ديت اربع اخماسها مش معترفين بك حاكم ابدا بل جابوا عرش مزيف وحطوا عليه فار وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بقرة وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بشر عملوه اله وجزء تاني تخيل والخمس الباقي بيكسر اوامرك للنهار والمملكة دي كلها مش لازمات حاجه ده ما مسقل ذرة في فلاكوسك وفي تعمل ايه تعمل ايه شوفوا يا جماعة يدي الارض اربع تخمسها كافر كافرة بالله والخمس الباقي المسلمين بيأسوا ربنا للنهار ومع ذلك بيحلم علينا شوفوا حلم ربنا شوفوا حلم ربنا شوفوا رحمته بنا على الارض لما تيجي تفكر في الكرة الارضية دي كرة الارضية دي عايش عليها كتة مليار بني آدم كل واحد له الفضلات والزبالة بتاعته وكيات الزبالة تخالي الزبالة بتاعت الكنان دي كلها ومليارات الاعداد من اثنين مليون نوع من انواع الكائنات الحية على وجه الارض كمان فوق كل ده وكل دول لهم الزباله بتاعتهم يعني ايه انت ايه انا عايز اقول لك تخيل لو عدد رهيب كده عايش في فندق وكله بيرمي القمامه ومفيش حد بينضف الزباله هيحصل ايه بقى هيحصل هتبقى البنزر ايه اهل الارض كانت هتبقى مزبله كده ما حدش انه يعيش عليها هو ربنا عمل لنا ايه ربنا خلق كائنات تتغذى على فضلات الكائنات بحيث ان فضلات كل كائن طعام كائن تاني بحيث ان الارض تفضل نظيف اسمع بقى والارض فرشناها فنعمل الماهدون انته يا رب هو مش كمان بس نطفل كمان شقه مفروش شقه مفروش وببعث اللي بنظفها لك كمان بس انت تعبد بس انت تعرفه بس انت تعرف نعمه عليك سبحانه وتعالى عزيز طب لما هو كريم او كده بيرتليني ليه مش بيرتليك يا ابن يا انت عامل زي طفل صغير المفروض يمسك في ايد امه في ارض الغربة ما هوش عايز ما هوش راضي يمسك ايد امه في ارض الغربه مره يسيب ايدها ويجري تيجي عربيه تخبطه يتجبش شهرين في السرير تقوله متسبش ايدي بعد كده يقوم يسيبها ويجري يقوم يتوه ويتعذب ويبكي عم يرجع لامه تاني يقوم يسيب ايدها بعد كده يقوم واحد يسرقه زي ما الشيطان سرق كتير قوي مننا كده وسرق قلوبهم ويعيش معذب وتايه اخوانا لما بقرا لاحد الشعراء قال لي كل الشعراء كده ألفوا شاعر لما كبروا عن ايام طفولتهم يبكوا عليها ويتحسروا عليها ويندموا عليها وفين ايام طفولتنا الجميله اقول يا يا هي دي عقوبه اللي يسيب امه في بلد الغربه ولله المثل الاعلى ما تسيبوش لما يبتليك بيبتليك عشان ما تبكش عشان يرجعك عشان يجيبك عشان يقولك لك ما تسيبنيش لو سبتني هتتوه هتتسرق هتتخبط هتضيع انت محتاجني انت محتاجني في كل حاجه في حياتك انت بكرضه عني, عني. بس الحق لو افتكرت انك انت اللي عني تبقى تبقى يبقى مخك اللي انا دهكولك ده انت باعته من زمان يا جماعة ما يرضاش والله يا رب محتاجين لك يا رب يا رب بحتاج يا رب انا محتاج لو عرفنا عظمتك قد ايه هنعرف احنا محتاجين ليه قد ايه طب انت بتقول عظم كرم ونعمه طب ليه ما بيجيبش دعائي لما بقول يا رب ليه ما بيجيبش دعائي يا حبيب انا لو رحت للدكتور قلت له داويني داويني يا طبيب انا انا انا انا عايزك تداويني بالعسل قال لك لا انت دواك الدواء المر ده هتقول له لا هو لو اتاكد الدواء اللي انت عايزه اللي فيه ضررك يبقى ده عقوبه لو ربنا يا اخواننا اجاب دعائنا اللي مفيش فيه مصلحتنا يبقى بيعقبنا يبقى مش بيجيب لينا يبقى احنا بنضيع ما ينفعش يا اخواننا ربنا ارحم بينا من كده عايزين نثق في عطاء الله انت لو رفعت ايدك وقلت يا رب هتعطى هتعطى بس هتعطى من صفاحك هتوصل اللي, اللي ينفع ليك متستعجلوش يا جماعه وانتوا واقفين على بابك متستعجلوش وما تخافوش وما تقلقوش وما ده كريم قوي عظيم قوي يا من عظيم يا رب يا من جليل يا رب يا من رحيم يا رب يا من كريم يا رب عظمه كرمه ونعمه ولطفه وفضله سبحانه وتعالى انا عايز اكلمكم عن عظمه قدره الله عشان لما تقول يا رب بحتاجك لك بتعرف هو مين مين قدرته قد ايه احنا في الدنيا والله يا اخواننا لسه مش شايفين قدره الملك قد ايه لان احنا قلوبنا معلقه بالاسباب لو خرجت الاسباب من قلوبنا وقلنا له يا رب بقلب معلق بيه لوحده ياه على نشوفه لما اليقين بقدره الله دخل في قلب سيدنا هود وجيه قوم عاد يقولوله له ان عمل ايه عاد دول اللي هما زي امريكا دلوقتي كده بالظبط عالم جباره متكبرة زي امريكا في القوه قال لهم ايه قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون استنى يعني ايه يعني زي ما طالب كده دكتور في الكليه يقول له انا هاذيك وهبعدلك يقول له لا لا لا لا استنى يا حبيبي انا عايزك تجيب لي كل دكاتره الكليه معاك بقى والعميد كمان وكل رؤساء الجامعات وكل اللي انت تقدر تعمله بس استنى مشكيدوني جميعا بس ثم لا تنظرون انا واقف مستني في الكليه اهو هتعمل لي ايه تخيل واحد يهودي يهدد مسلم يقول له لا استنى روحك لكل اليهودي اللي معاك وكل الامريكان اللي وراهم وانا واقف استنى اوه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ليه يا يهود ليه ليه جبت جمهودية القلب منهم اني توكلت على الله انا عارف انا مين اللي تنبني انا عارف انا مين ضحري انا عارف ان انا مسنود اوي ده انتو غلابة انتو مش عارفين انتو بتكلموا مين ولا ايه اما علمت ان ربي الله لما اي حد ييجي يظلمك، اقول له يا غلبان اما علمت ان ربي الله لما اي مشكلة تيجي تقرب منك يا غلبان اما علمت ان ربي الله ياه ياه يا رب ياه يا رب يا ممت قدير يا رب سبحان الملك العظيم انتوا عارفين يا اخوانا كلمه حسب يا الله والله العظيم حسبي يا الله لو طلعت من قلوبنا قلوبنا هتزلزل وهي بتقولها لو حسيت اختارتها حاسبي الله دي عالتين لما دولة توقع مع دولة مصاق دفاع يعني الدولة القوية هتدفع عن الدولة الثانية تبقى أمان كلمة حاسبي الله ده مصاق دفاع ربنا هيتدفع عنك بعدها لو طلعت من قلبك كإني بالضبط لما جيلك الف مشكلة لا لا لا استنوا استنوا ايه المشاكل الخفيفة دي لا هاتوا كمان ده كل المشاكل والامراض والهموم والابتلاءات كيدوني جميع نوافة وطم لا تنظرون زمان اتفرجت على فيلم كان جايب لك منظر يعني ناس وقفة بسيوف بسيوف بتجري بسيوف بتجري, بتجري على, على, على قوم يعني والتانيين معهم مدفع مدفع مثل اليوز. فاللي بيشوف واللي احتضى بيهجموا بقى ورفع نسيوف كده اللي معاه مثل ده واحد بس حصدهم كلهم في ثانية اهو كده الهموم والامتلاءات جايه هجم عليك فهموم. الناس جايه هجم عليك بالسيوف وانت بعضكم بلا نووية اني توكلتوا على الله ده انا مسنود اوي بس انتم مش واخدين بالكم كلمة حسب يا الله يا جماعة كلمة حسبوا الله, حسبنا الله لو طلعت من قلوبنا. يهود مين يهود مين هتقولنا امريكا وروسيا والهند والعالم كله صواريخ ايه هتقولنا البيولوجي والقنابل الهيدروجينية والمقنابل ومقنابل اللي هم مسمينها كده وكل والكينوى كل اللي عندكم يا صرفان ايه ساشل كنوى ايه ده سيدنا ابراهيم لما قالها من قلبه لما طلعت وقلبه بيتنفض بجلال الله وهو بيقولها سيدنا ابراهيم اترمى في النار يا ناس مفيش شعره شعرة تجيسه ولا ترصت حلقت ما فيش حته بجلده احمرت ما فيش ضافر ضافر بس اتحرق من ضافره يا اخوانا خذوا يقين ابراهيم ينبت لكم في النار جنة النعيم ينبت لكم في السرطان جنة النعيم ينبت لكم في الفشل الكل وجنة النعيم ينبت لكم في الفقر والعوزة والبطالة جنة النعيم ينبت لكم في الناوي وبتاع اليهود والامريكان جنة النعيم بس بعدين اليقين ده يبقى عندنا اليقين العظيم ده انا عارف واحد من الدعاه كان عنده فيروس فيه بارة في كبده وكان بيعمل تحليل قدامه وكان بتبقى انزلاتها عالية جدا سبحان الله مرة راح يعمل تحليل عنده أستاذ من أستاذ الكبد طلعت التحليل كلها سليمة تماما الأستاذ الكبد بقى مسهول يقول أنا عمري ما شفت كده في حياتي لا مع ربنا مفيش بها مع العطاءات الملك العظيم النظام مختلف يا جماعة. يا رب محتاجين لك يا رب حسبي الله يعني ايه حسبي الله حسبي الله يعني كفايه علي انت يا رب عايز حاجة ما عرضتش عايز لا قريب لوة ولا قريب ضابط ولا فلوس ولا ملافق انا اتفع علي انت انت ربك فاي علي عصبار ابن مضعون لما رد جوار المشرك اللي كان في جواره قال له ايه قال له جوار الله اعاد فلما ضربوه على عينه فالمشرك بيعاد وقال له ان كنت لغني عن هذا قال لعيني السليمة لفقيرة الى ما اصاب الاخرى في الله واحد, واحد عارف يعني اتفع علي ربنا سيدنا محمد ربنا قال له لو كله تخلى عنك لو كله هابك لو كله تنازل عنك فانت ولوا لو كلهم باعوك فقل حسبي الله كفايه علي ربنا سيدنا ابراهيم لما كله باعه حتى ابوه وامه باعوه قال حسب هو الله بيتربص النار يا جماعه حسبي الله ديت حسب دايما قلت لك كده انت عارف انت بتكلم مين ده انت مش ابن وزير ولا ابن بس والله يا جماعه احنا لو فهمنا الموضوع صح لو فهمنا الموضوع صح لو عرفنا الموضوع بيضار منين ازاي بيضار من فوق سبع سنوات هل أنا عرفت ان ربي الله حسبي الله ونعمل وكيل يعني نعمل وكيل نعمل وكيل دي كلمة ما تتقلش غلاو انت مجرب الشخص ده يعني ايه يعني نعمل رجل فلان ايه رأيك فيه نعمل رجل طب انت عرفت ان اللي بده عملته وعرفت موقف رجولة بتاعته نعمل وكيل دي معناه انك مالي ايه دك قوي انك عارف يا رب ده توكل عليك ما ش يا ربنا انا شفت لما رفعت لك ايدي بفقار الضبط ايه نعمل وكيل المحامي بيتسمى موكل بيو بي بي بيوكل محامي يعني واحد هيرجع لك حقك لو دفع عنك ربنا هو اللي لك حقك لو دفع عنك سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا خلق الانسان كده خايف خايف قدام كل حاجه بيخاف من دور السخونيه والحمى زي ما بيخاف زجال بيخاف من الميكروب اللي محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب زي ما بيخاف من الاسد ليه تعرف قدام كل حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه ليه عشان يقوله تعالي. تعالي تعالي وقف على بابي لي انك تحتاجلي تعالي وانا خليك تواجه الحياه بقوتي مش بضعفك تعالي وانا خليك تواجه الحياه بغنايه مش بفقرك تعاليلي وانا خليك تواجه الحياه بقدرتي مش بعجزك تعالي وانا خليك تواجه الحياه بعلمي مش بجهلك يا اخوانا احنا فقرنا وضعفنا ده اكبر نعمه ربنا ماني بيها علينا في حياتنا عارفين ليه ربنا خلقنا ضعف في كل شيء عشان نتوجه له في كل شيء ضعف في كل وقت عشان نقول يا رب في كل وقت خلق كل ذره فيك محتاجه له عشان لما تقول يا رب مش لسان واحد اللي يهتف كل ذره في جسمك يبقى ليها لسان يهتف ويقول يا رب خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجه افقر حاجه حاجه فقيره مفيش لها اي حاجه لا حته دهب ولا شجره طين واعجز حاجه ما هيش حاجه ما هي ما هيش الجبل طين خلقنا نحط الطين ليه عشان نستغيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ليه طب ما ربنا يصلح لك الحاجات الشديده ويسيب لك السهل تبقى أنت تصلحه يا رب أنا ما أقدرش أصلح حاجة أنا يا رب عاجز أمام كل حاجة أنا يا رب ما أقدرش أشيل ألف كيلو وأقدر أشيل خمسة كيلو أنا ما أقدرش أشيل حاجة أنا عاجز تماما ولا ساكلني إلى نفسي طرفة عين عارفين الضعاء ده يا جماعة يعني إيه يعني يا حي يا قيوم يا من أنت قائم على كل شيء انبارح فرح من النوم فتحتني ناس مشغالوا القرآن فحيت من النوم على قول الله فمن هو قائم على كل نفس بما كتب حسيت يا جماعة بنور نور والله العظيم نور ان كلام ربنا هذا نور انا صحي على اسم الله القيوم سبحانه وتعالى يا من انت قائم على كل شيء برحمتك استغيث اسألك برحمتك التي وتعت كل شيء اصلح لي شأني كله اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء عرفت ان ربنا هو اللي بيدو كل حاجه سبحانه وتعالى يا من تقدير يا رب عايزين نعرف أدي ايه عظمه قدره ربنا ادي ايه عظمه خلق ربنا يعني ايه الخلق يا اخوان خلق الله كان بيحاجات رهيبه ربنا يا خلق يعني ايه خلق خلص يعني ما في حاجه اسمها ايد ولا كبد ولا اعصاب ولا مخ ولا مجره ولا شمس ولا قمر ولا ظهر ولا فراش ولا شجر كانوا عدم عدم وهو اللي جابهم ولما خلق خلق كل شيء يعني ايه يعني يبقى ربنا خلق ولما خلق خلق كل شيء يعني إيه؟ يعني ربنا ما فيش نموذج من نماذج الخلق الصف عليه من ربنا نفس الاجده اللي خلقها في الفيل خلقها في البكتيريا الميكروب وحيد الخليه قادر سبحانه وتعالى ولما خلق خلق كل حاجه من غير مثال سابق يعني ربنا ما شافش حاجه قبل البني ادم خلق بقى بني ادم لا البني ادم ما اخترعش الرادار لما شاف الخفاش ما اخترعش المصباح اللي شاف الشمس مخترعش الطياره اللي لما شاف الطير انما ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كده زي ما انت من غير ما يكون ليك فيصل صابط ولما خلق خلق كل حاجه كده زي ما هي من اولها يعني ايه يعني قارن ما بين عربية موديل 60 وعربيه موديل 2008 انهار ابيض ده دي مش حاجه من انت انما ربنا يا في الانسان نفسه انما ربنا من اولها خلق كده من اول مرة خلق الاسد كده من اول مرة خلق الطاووس كده من اول مرة خلق الفراش كده سبحانه وتعالى ملك جليل ولما خلق ما حد في الخلق يعني ايه يعني في بلاد دول تجيبها بالعربية في نص ساعة والملك معاه وزراء ومستشارين ومجلس الشعب ومجلس شورى انما ربنا خلق العشرين الف نوع سمك اللي في ملكوت البحر لوحده وخلق التسع تلاف نوع طير اللي في ملكوت الجو لوحده وخلق التلت تلاف نوع حيوان اللي في معجزة الغباثل لوحده سبحانه وتعالى وما خلق جد في الخلق كل مرة يعني كان ممكن ربنا يخلق الشجر زمان ويفضل الشجر اليوم الايامة خلاص السمك في البحر يوم الايامة ده كل يوم شجر بيموت وشجر بياحية مليون زهرة جديدة بتطلع مليون فراشة جديدة بتتولد مليون جنين جديد بتتكون مليون نجم جديد بيتولد ليه؟ عشان يقولك شوف اهو شوف قدام عينك معجزة الخلق وهي بتتفتح قدام عينك عشان تعرف قدرة قد الوقتي يقولك النحات العظيم فلان المثال العظيم فلان ليه ان شاء الله ليه؟ لانه عارف ينحى طير من صخر والطير عامل كده مثلا يعني بس عشان مخلوق واحد في صوره واحده في شكل واحد ما بتتغيرش يبقى المستن العظيم امال بقى لو نحت صوره طير تخيل بقى صوره طير وهو بيرفرف وصوره واقف على غصن شجره بيبص في السماء ومنظره ايه من الاعجاز وصوره الثور لسه مولود وفتح بقه وامه بتطعمه وهو بيقول يا رزاق يا الله بيستغيث بالله مش بامه وصوره الطير وهو واقف على الميه ويقوم نازل خاطف السمكه وطلع تاني في ضبط اتزان وضبط اتجاه رهيب رهيب وصورة الطير وهو صف جناحه وبيطير في وصرت الطير وصورة خاله بقى وما للملك العظيم الخالق العظيم ده غير مليون صورة وصورة جوه جسم الطير وجوه كل عضو وجوه كل نقطة من دمه ربنا الخالق العظيم يا جماعة قد ايه حظا متخط الله الارض دي الكون ده عامل دي خساب كبير مليان كل كلمة فيه معجزة من المعجزات معجزة من المعجزات اللي ربنا خلق والكره الارضية بكل الايات اللي فيها سطر واحد في المجلد الكبير ده بل ما سطر واحد في المجلد الكبير ده يا من تعظيم يا رب يا من تعظيم يا رب عظمه خلق الله عظمه خلق الملك عظمه هيمنه الله يعني ايه عظمه هيمنه الله ايه ايه, ايه مصطلح عظمه هيمنه الله يا جماعه ربنا ما في ذره في الكون خرجت عن حكمه لو دبانه واحده خرجت عن حكم الله الارض كلها تبوظ ازاي يعني دبانه اه الدبانة ممكن تضع ألوف وألفها من البيت لو كلها عشت وكل الدبانة طلعت وضعت ألوف وألفها تانية في خلال أسابيع وعاشت في خلال فاصلة الأرض كلها الوقت يتمنى الدبانة بوف. لو سمكة واحدة خرجت عن أهيبانة إلا الأرض تبوث ما فيه الزرة في ملكوته خرجت عن حكمه سبحانه وتعالى الرجل اللي لما جيه موت من خوفه من معصيه قال إذا أنا متوا فحقوني ثم اضحنوني ثم اضحقوني ثم ضاروني جزء في البر جزء في البحر فلما مات. امر الله البره في جمع ما في وقمر البحر في جمع في درجتك ذره ذره يعني كل ذره كانت تحت سيطره الله وقيامته الله كله بجمع وكل ذره خدت المكان بتاعها في الكبد والكلى والعين والرجل والضفر والقلب والراس سبحان الملك الجليل سبحان الله الارض دي يا اخواننا قاعده تلف حوالين نفسها عامله زي سفينة في بحر قاعده تلف تلف تلف بسرعه رهيبه رهيبة وحواليها كواكب عدد لا يحصل بتلف في البحر مين اللي مسيطر على الكون كله دلوقتي بشوف منظر الشروق والغروب اقول يا رب يا رب الشروق والغروب ده بيفكرنا انك مسيطر على حركه الشمس والقمر والارض والكون بالثانيه, بالثانية يا رب رب يا رب الله يا جلال الله يا قدرة الله. الجلال ده يا ملك يا عظيم. إيه ده, إيه ده. الشرف في ان احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم عنه وبنسمع عنه ده بإذن منه والله العظيم اللهم لك الحمد شوفوا ربنا كريم قد ايه شوفوا ربنا لطيف قد ايه ورحيم قد ايه سبحانه وتعالى عايزيننا ما نبقاش اقزام اخواننا ما نبقاش أغزام. لحد امتى لحد امتى قلوبنا هتفضل خارج نطاق الخدمة لحد امتى أنتوا عارفين لما يكون المحمول خارج نطاق الخدمة اه فلو حد بعتلك رسالة ما توصلش ليه خارج نطاق الخدمة ما توصلش غير لما يدخل في الخدمة أو كذلك انت قلبك خارج نطاق الخدمة مش هيوصل له رسايل ولا عطاءات ولا فتحات لما تيجي بقى وتقوله انا خدام عندك يا رب انا داخل الخدمة انا خدام دينك. انا هخدمك في الدوجة والثلث الاخير بالعبادة انا هخدمك بالعبادة والطاعة والذكر ليسالي حيخدمك بالذكر ولا هتخدمك بالطاعة هخدمك في كل لحظة من عمري يا رب هخدم دينك بكل كل يا رب بإيه داخل لطا استعمل الرسايل استعمل العطاء استعمل الفتوحات احنا يا بنقول عايزين نوصل لربنا في ناس تانيه بتقول عايزين نوصل الدنيا. امنيه عمرنا نوصل للشهاده نوصل للفلوس نوصل للكرسي نوصل لربنا احنا عايزين نوصل لربنا احنا عمالناش بقى باب القلوب دي احنا عايزين قلوبنا تبقى بتاعه ربنا سبحانه وتعالى تبقى بتاعه الملك الجليل لوحده سبحانه وتعالى انا عايز اكلمك عن عظمه حساب الله يعني عظمه حساب الله حاجه الاختطاف تتحاسب بالايدين انت مستحين بيها ولا ايه احنا اخوانا مش عايزين نسيب القضيه ابدا الموضوع اكتر مما نتخيل والله مش هنسيب حد يستاهل ربنا انا بقول لكم الكلام ده انا مش الواحد لما يجي يولع نار مش عايز يتعمل على فنجان قهوه عايز يولع نار عشان الدنيا تتقلب احنا عايزين اتقلب عايزين اتقلب عايزين, يتقلب. عايزين يبقى... نبقى ابطال في طاعة الله سبحانه وتعالى النهارده وانا على طريق السفر وجاي فدخلت مسجد أصلي العشاء لما الاذان يبدأ وداخل جان عايز ام حتكبرت لحوام مش عايز تكبرت لحوام تفرتي مش عايز اصعب في امتحان ان انا تعطلت عن الوقوف من ربنا من اول من اول الصلب لحاجة دخلت لقيت التكبيره فاتتني لقيت خنف صفوف كبيرة المسجد كان ضغط وانا داخل كده والله يا جماعة حسيت بمرار قلت ياه كل دول سبقوني ليك يا رب كل دول سبقوني ليك وانا جاي بعد كل دول كلهم مش عايزين نقول المرار ده يوم القيامه عايزين في الدنيا في الدنيا نبقى أسبق الخلق لله وانا اول المسلمين انا الاول عليهم كلهم وانا اول ربنا علمنا الهمة والطموح واحد بيقول لي ده فلان حافظ على تكبيره الاحرام اربعين يوم فاربعين يوم قلت سبحان الله هو لو واحد جه يقول الموظف الفلاني طول مسيرته الوظيفية حافظ على الامضة في بعدها 40 يوم هنضحك عليه هنضحك عليه يا اخواننا احنا عندنا قزنية في الدين احنا مش هنلقى في الدين مش ابطال مش رجالة في دين ربنا سبحانه وتعالى وانا حسين كده بكلمكم عنه بكلمكم عن ربنا لان افضل حاجة تقلب حياتك وحياتك وحياتك كلها ان احنا نعرف من هو الله سنقف على بابه ونقول له يا رب محتاجين لك عظمة حساب الله يعني ايه خد بالك من المحاجات الرغي انك انت يوم القيامة انت مش هت... يعني قبل ما تشهد على نفسك ولا الصحابة تشهد عليك انت اعضاءك دي هتشهد عليك ازاي اول ما اعضاءك دي هتوقف قدام ربنا هتشهد عليك ليه تخيل والله المثل الاعلى ان انت ربيت قطة والقطة دي تولدت على ايدك وربتها وكبرتها وبعد كده راحت لواحد يوم عنده في بيته وبعد كده القطة دي وهو ماشي بقاشا فيتك هتعمل ايه هتجل عليك وتتبسح فيك هي بتحبك انت هي عرفة كنت انت اول ما تقف من ايديه وتشوف مولاها خلاص مبتعرفاتش بتنطاله هو سبحانه وتعالى ساعتها بتاخد حزة خطة يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الغفلة اللي انا كنت فيها ايه ده انا ما كنتش اعرف انك عظيم او كده يا رب ده انا كنت بحسب بنفسي باشا ابن باشا وطلعت عبد ابن عبد ما كنتش اعرف كده والله يا رب انت ساعتها كله هيبارة منك ايديك هتبيعك رجلك هتبيعك جلدك هتبيعك عينيك ذاك ليه عشان ربنا عشان مولاه سبحانه وتعالى جوارحك هتنط عليك جوارحك وفي الدنيا يا اخوانا الجوارح بتشهد ازاي الدنيا ما فيش حاجة نطقت لا احد الشباب في الخليج كان بيتافر بره في اوروبا يتاجر واقع في ذنها ولا عند بالله فوالده عايز يمنعهم الموضوع ده جاب له فتاه من اجمل النساء من اجمل النساء جوزها له فالمفروض ان هو بعد كده ابوه اخده معاه رحله تجاريه لاوروبا اول ما راح وقع في الزينه ثاني من وراء والده فلما وقع في الزينه ربنا بتلاف برض الهربس الهربس ده مرض من الامراض الجنسيه وبيعمل علامات جلديه مميزه على الجلد فلما ابتلي بالمرض ده راح ل10 دكاتره في فرنسا كلهم قالوا له نفس الكلام قالوا له العلامات دي مش هتروح مش هينفع تروح الموضوع تطور معاه طبعا هو هيعمل ايه ابوه بيقول له ايه ده قال له ده انا كلت اكله فاب وهرطش جدا وهي اللي عملت الموضوع ده رجع مراته بتقول في ايه ان انا اكلت اكله فاب وهرطش جدا وهي اللي كده وبدا ما هوش عارف يعمل ايه مراته كل ما تقرب منه يبعد عنها مش عارف يتصرف لغاية ما مره دكتوره امراض جلدية بتزور مراته مراته هو داخل وما هوش واخد باله شاف جلده شخصت الموضوع فقالت لمراته جوزك اللي, اللي عنده ده ايه قالت لا ده سافر بره وكلب ورا لا لا ده ده مرض هربس ده هربس وده بيجي بسبب كذا كذا كذا فستبت اول ما عرفت ثبتته خلاص يبقى سام مراته ابوه اول ما عرف طرده من التجاره بتاعته هو خايف بالفضيحة يعمل ايه وصل انه هو بقى بيغطي من خد بالغطره القشال العراد ده كل جزء ممكن من جسمه يلبس جوانتي ويمشي وسط الناس اتحفرت جوه جلده ليه جلده نطق عليه اللي بيسموها في الطب السكنه اللي في ستيشنز السكنه اللي في ستيشنز بتاعه السيكوال العلامات الجلديه بتاعه الامراض الجنسية جلده نطق عليه جلده شهد عليه في الدنيا بالاخر اهو نطقه ده نطقه ولا لا اللي قالوا ايه دمه شاهد عليه دمه نطق عليه في الدنيا قبل الاخره يبقى لما يوم الأيام تنطق ولا تنطق تنطق يبقى عشان تعرف عظمه الملك قد ايه اعضاء تنطق عليك سمتك يشهد عليك سمتك ازاي كل واحد حتى بنوع معصيته هيطلع سمته شاهد عليه الحرامي اللي غل شبر واحد من الارض ورث يتيم ولا ورث ارمله ولا حاجه يطوقه من سبع اراضين يعني ايه? يعني هو غل حتة قد كده. تخيلوا معي اخواننا قد كده من التربيضة. دي لعمق سبع اراضين تيجي سلسلة بالعمق بتاع سبع اراضين لفى حوالين رئابته. والارض اللي تحت مليانة حمم ومبرقين و... ومواد ملتاهبة كل ده يجي لفى حوالين رئابته يوم القيامة. ليه? لانه سبع. طب والعاصي وهم يحملون اوزاران أوضر على ظهورهم. طيب والـ والـ والمتكبر يجي امثال الضر يتداس بالرجلين كل واحد بيشهد على سمته يشهد على سمته كل واحد بيطلع يشهد عليك يوم اللي انا غير سمتك وغير اعضائك يشهد عليك يوم لما ريحتك العرق يا اخواننا تخيلوا لو الذنوب كانت بتطلع عرق في الدنيا كان حد اقرب مننا عشان كده الملائكه هي اللي بتشم ريحه الطاعات لما الواحد بيموت لو روحه مؤمنه تقول ما هذه الريح طيبه لو الثانيه ما هذه ريحه الخبيثة العرق الذنوب بتخرج في شكل عرق يوم القيامة اهو ده حساب بين ربنا الملايكة اللي فضلت سجد ربنا طول عمرها طول التاريخ يما بتقول ان الله غضب غضبا لم يغضب بالسهو قد دول, يعني دول خايفين كل الخب ده اخوانا احنا نعمل ايه يا اخوانا ابليس قال لربنا مرة واحدة لا ابليس قال لربنا مرة واحدة بس لا مرة ضع مصيره كله كل المصير بتاعه ضاع، كل المصير بتاعه عايزين يا اخواننا نعرف مين ربنا نعرف مين هو مولانا مين الملك الجليل الفرصه قليله السنوات بتاعت عمرنا قليله والله العظيم يا اخواننا ربنا ادانا عمر سنوات محدوده والسنوات دي لازم نحصل فيها ثمن الجنه ثمن الجنه اللي الصحابه دفعوا عمرهم فيه ما فيش وقت انا عايز اقول لكم ليه ما مفيش وقت وان احنا لازم نوصل بسرعه ومش هنوصل وهنكتهد وأن ضحب أي حاجة تعطلنا إلا لو عرفنا مين هو ربنا من هو الله مش هنوصل إلا لو وقفنا على باب وقلنا له محتاجين لك يا رب يا رب محتاجين لك يا رب محتاجين لك. أنا كلمتكم النهارده عن عظمه عطاء ربنا لو أنت قلت يا رب كلمتكم النهارده عن عظمة رحمة وكرم ربنا سبحانه وتعالى ربنا الجليل ما بيبتلناش أبدا إلا من شدة رحمته سبحانه وتعالى اللي انتوا كلنا ياخدنا على اعظم قدره صامبنا الجليل وعظمه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل عظمه خلق الله سبحانه وتعالى عظمه ايمانه الله على كل ذره لا فيش ذبانه تخرج من حكمه ابدا عظمه حساب الله ومعنى الوقوف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى الملك يا جماعة عظمة ملك الله انا عايزك كنت واقف بتصلي الليل وانت اي متصلي قيام الليل انا عايزك تفتكر ايه الكرسي قبل ما تقف تصلي عايزك تفتكر مين اللي انت واقف من ايدين الملك الله الله لا اله الا هو الحي القيوم مش اي ملك هو اي ملك في في الدنيا يقدر يقوم على كل شؤون مملكته ابدا أبداً ولا 5% ولا 1% ده وزراء مستخرين ومستشارين مستشارين وموظفين ووكلاء وزراء كل ده انما هو ولا واحد في الالف من شؤون المملكة انما الله قيوم قائم على كل شؤون المملكة كل شؤون حي الملك كان ابوه ملك ومات وجده ملك ومات انما حي سبحانه تعالى لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم اي ملك ممكن ينام وممكن يقتل عن مملكته وممكن يقتل عن حاجه فيها ربنا ما يدخلش عن حاجه في مملكته كلها ولا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض اي ملك مملكته كذا كيلو متر في كذا كيلومتر ايه افضل مملكه في الدنيا يعني ملك كلها صغيره ان هو الملك الجليل شوف مملكته سبع سماوات وسبع اراضين من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اي ملك مش ممكن يعرف شعب واحد واحد لا يمكن يعرف شعب واحد واحد ولا يعرف أسماءهم ولا احوالهم ولا يعرف يسمع لك سجل الوفيات وسجل المواليد وسجل المرضى في المستشفيات انما ربنا يعلم واحد واحد ويعلم حالك ويعلم كروباتك ويعلم نفسيتك ويعلم المشكله اللي انت شايل همها الليله وعايزها تحل بكره ويعلم الموضوع اللي حصل امبارح منتظر تشوف رجعلك باي طريقه ربنا يعلم ولو جوه جسمك برد انت لسه ما اكتشفتوش ربنا يعلمه والدواء بتاعه ربنا يعلمه ربنا يعلم كل حاجه يا جماعه يعلم كل حاجه جمله وتفصيل انما ملوك الدنيا يعلمه ايه شوف ربنا بيعرفك نفسه ازاي انا عايزك لما تيجي تقف بالايدين انه الملك الملك الجليل سبحانه وتعالى انا واقف بايدين الملك اعظم ملك اعظم ملك سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه سن ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض الكرسي له موضع القدمين مش العرش اوروش ملوك الدنيا شوية خشب وذهب انما عرش الملك اكبر مخلوق في الكون كله واسع السماوات السبعة والارضين السبعة ولا يؤده حفظهما اي ملك ما يعرفش على مملكته ممكن واحد ينتهك القانون في مملكته ويهرب ممكن مملكه ثانيه غير على مملكته تقطع جزء منها انما الملك محافظ على مملكته لا يؤذيه حبهما وهو العلي العظيم الملك الجليل قد ايه ربنا عظيم هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل خطوه إيه الليله عشان عظمه ربنا تثبت قلوبنا اخواننا انتوا عارفين انا عايز اوصيكم بالليلة انتوا عارفين توصيه الليله اللي انا عايز اوصيكم بها هي ايه انا عايز اوصيكم الليله بجلسه الضحى اللي بعد الفجر جلسة الضحى جماعة ده تجري بيدي الخمسة إلا جلسة الضحى الشمس بتطلع 6 أو 3 دقائق 6 دقائق يعني, يعني بعد 12 دقيقة أو 11 دقيقة بيبقى الضحى يعني يا سيدي بتخلق جلسة الضحى بالصلاة 6 إيه المشكلة؟ جلسة هتنام لك ساعتين قبل الشؤول بتاعك إيه أو قبل الدراسة بتاعتك أو قبل معادة المذاكرة بتاعك يا جماعة ده يا جماعة صورة النور ربنا اتكلم عن جلسة الضحى يسبحوا ولو فيها بالغضو كأن ربنا بيقولك لو عايز تمشي في نور الله جلسه الضحى اهي طب انا واحدة يا ست طب انا ما اقدرش انزل المسجد يا اما جوزك تنزل انت وهو يا اما اقعد في بيتك يا ست ليك وعوضك ان انا جلسه الضحى بالظبط طيب انا المسجد اللي جنبنا ما للضحى يا سيدي اقعد في اي مسجد امشي شوية ولاقي هتلاقي مسجد تاني يا جماعة ده جلسه الضحى بي اجرها عند الله من جاء يصلي الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء يعني الغيت بعد الشروق 10-11 دقيقة ثم صلى ركعتاي ركعتي الضحى كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة, تامة يعني إيه الحج اللي وقت الف جنيه والعمرة 6 جنيه يعني 60 ألف جنيه في ساعة 60 ألف جنيه ساعة المشاعر اللي قلبك هيوحلق فيها وانت الكعبة ربنا زيها وانت قاعد في الديد ربنا في الجلسة المباركة سمت الأنبياء اللي الأنبياء كانوا محافظين عليها يا أخواننا يا اخوانا جلسه الضحى هاتقول افكر بعد الصلاة وبعد كده افكر للصباح وبعد كده تقرأ القران ورد القران يا جماعه القران احنا قلبنا محتاجه قران يا جماعه اثر القران على قلبنا زي اثر المطر على الارض قلبنا متشققه زي الارض العطشانه عطشانه المطر القران لما المطر بينزل على الارض بتنبت من كل زوج دهيش لما القران ينزل على قلبك هينبت ايمانيات ومقامات عظيمه يا جماعه القران فقس التلاف ايه فقس التلاف نبراس ومصباح لو انت قريته ووقفت على قرايته كانك بتتسرق في قلبك 6000 مصباح 6000 قلب رباني بينوروا في قلبك سبحان الملك العظيم تخيل قلبك يبقى منور قد ايه بعد يقول انا مش قادر اصل الورد ده صعب اصل العبادة صعبة اللي بيستصعب العبادة عامل زي اللي بيهرب من لسعه تموسه لارض التعبان لسعه تموسه انك تستر... تستحمل نص طاع زياده بس عن عضومك لعض التعبان اللي هي الشهوات اللي هتضمر قلوبنا لو ما غسلناش بالعباده يا حبيب قلبي بنت لازم تعبض ربنا يا بنت لازم تعبودي يا جماعة يا اخوانا احنا لازم نعبض ربنا اللي, مست... اللي بيستفع العباده وعراض العبادة عامل زي واحد ريحته فظيعه شنيع ما بيستعماش والناس هتموت خلاص اتخنقنا وبيجرجروا على الحمام بيستحل ما هو مش راضي يا أبني حرام الكون اتخلق اتخلق من ريحه المعاطي بتاعتنا زي عربيه قاعده تطلع على عدم بتاعها دخان والناس مكنوقة مش طايقه مش انت قلبك قاعد يطلع دخان، العدم بتاعه بيطلع دخان خلاص عايز عمره حبيب المكلة جاب الدخان ده عايز عمره خلاص عايزين عمره عايزين عمره في العبادة يا جماعة عايزين نعبض ربنا صح عايزين نعبده، جلسه الضحى دي من أحد أوراد العبادة إلى الله عايزين من طردت فيها اللهم يعن عليها يا رب يا رب يا رب محتاجين لك يا رب ربنا يعن عليها صباح عظيم قلبك ينور ويومك هينور وهيتملي اليوم بالتسبيح من الاول انا بقول لكم جلسه الضحى ليه لاني اتكلمت عن ربنا وربنا عشان احساس عظامك يزيد في, في قلبك عايز تسبح كتير كينو تسبحك كتير جلسه الضحى اساسا ورد تسبيح اساسا ورد تسبيح فانا بقولك كده عشان تقف تصبح ربنا في اول النهار كل يوم تتعود ان فيه ساعه يوميا بتسبح ربنا سبحانه وتعالى فيها عايزين يا جماعة ما نفرطش في ابدا ما انفردش في النور ده ابدا ما انفردش في هذا النبرات اللي ربنا ادهولني ابدا جالك السبوحة بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم محدش يستطعب طب جرب طب جربي ده حجه وعمرة حجة وعمرة الحج اللي بيطلع عينين الناس في بالشهر ويتصرفوا خمسين الف جنيه ويرجعوا انت بتاخده انت قاعد يا يبتدي جات لغاية بيتك الكعبة يا أخي جات غات المسجد اللي جنبوكوا ولا مسجد السنة اللي وراي عايزين يا جماعة جات لضحى بالله عليكم من أول النهاردة من أول النهاردة ما صلّتش فيها ونوظف عليها وأكبر ذاتع والله بالنسبة لنا شخصيا يسبح له فيها بالغدو والآصال اللي هي في صورة النور كأن ربنا بيقول لو عايزين النور لو عايزين أنا أوريكوا طريقكوا لو عايزين تمشوا في نور الله طول الطريق لو عايزين ما تهوج لو عايزين ما تضلمش عليكم لو عايزين بتركوا تنفس التحمي دعكش عليكم التهوج ما تقعوش ما تنتكسوش السعده السعد الساعدة هي ثمن ان انا اديكم النور ثمن ان انا نور حياتكم بنور الله سبحانه وتعالى يعني يا رب محتاج لك كنا بنتكلم الليلة مين هو ربنا مين هو ربنا عشان نعرف احنا محتاجين له قد ايه اللهم احي قلوبنا بالعلم بك اللهم احي قلوبنا بمعرفة اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك زكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك اواهين منيبين مخبتين رب تقبل توبتنا واغتل حوبتنا وصل سخيمة صدورنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا رب يا رب محتجن لك يا رب يا رب ما غيرك يا رب من نشغيرك يا رب هداك يا رب ارضى عننا فإن لم ترضى عننا فاعفو عني. يا رب استعملنا ولا تستبلنا يا رب اجعل لنا في قلوبنا نورا أمن قلوبنا بمعرفتك أحي قلوبنا بمعرفتك يا رب يا رب لا تحرمنا من الصيام والقيام أعننا على جلسات الضحايا أرحم الراحمين وتقبل منا يا رب العالمين آمين آمين آمين سبحانك اللهم و أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا ويعني ربنا يعيننا يا رب سلفلت التفسير لم تقص يا جماعة ولكن ساعد يبقى الواحد عنده موضوع طاغي على مشاعره عايز يكلم الناس عنه ولكن إحنا لا نزل في سلفلت التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير